أُعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ <تصفيق> وَالْعَالَمَينَ Oh. Okay. You در Aloha. فاصحح وله <تضحة> <تضحة> الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلمون Oh, Boy, <laughs> I Mmm... -hmm.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 no one else.